هؤلاء قوموا ويأخذون من بني اهله لولا ياتون عليهم لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في ثجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمردت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعوض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بمرقهم هذه إلى الندينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعما فليكن منه واليدلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهرون عليكم يرجمون أو في من ولن تفهروا أبدا وكذلك اعذبنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا فقالوا بروا عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لاتتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجلا بالغيب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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريبون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أعدتنا لِلظَّالِمِينَ لا رحمة بهم صادقها وإن يستغيثوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ إنك يَشْوِي يشوي بِئْسَ الشَّرَابُ الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ الصالحات إن لا أَجْرَ مَنْ من أحسن عمل أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون فيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عدن وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا اكثر من كما وأعز واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه أبدا وما اظن الساعه ضائمه ولا رددت الى ربي ولا إلى ربي لأجدن خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت الذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك وجلاً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 أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشينا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرًا المال والبن وزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مره الزعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ويقولون يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عظوما ويوم يقول نابوا شركاء إلى الذين زعمتم فدعوهم فلم, لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا, ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 ومن أظلم ممن ذُكِّرَ بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أنية أن يفتوهوا بي أنا لهم وقا وإن تهدرهم إلى الهلاك ليهلكوا إذًا أبدا. وربك الغفور الرحمة وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُنَّ بِمَا كَسَبُوا عَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّيَجِدُوا بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّيَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَا وَإِلَى وَهِيَ الْقُوَّةُ أَهْلَكْنَا مُنْ لَمْ مَا غَلَمُ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا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 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارددى على ما قصصا فوجبا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا وكبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا من فقتله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 وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا وطفرة فأودنا الولد ربهما خيرا منه من مزكا خير من مزكات وأقرب رحما وأما الديار فكانت أولئك يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما تحته وكان أبوهما صالحا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يثقبون قولا قالوا ياذي القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 أكثاب الذين كفروا ان يدخلو عبادي من دوري اولياء اننا عقدنا لهم مغدا في نسلا قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ولا سعيهم في الحياه الدنيا الذين ولا سعيهم في حياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي كزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس مزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر ندادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا